كَهُم المُؤمنِنونَ حَق لهُم دَجةٌ ع دَ رَبِّهم وَمَغُفرِةُ وَررزْقُ كَرم كمامَا أَخَْجَ كَ رَبّكَ مِ بَييتِكَ بِالحَقّ وَإِم فَريقًا مِنَ المُؤْمننين لَ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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكيفرين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 إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطفركم به ويذهب عنكم وَيُذْهِب عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يوحي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا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 ان الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن, وان للكافرين عذابا نار ذلك فذوقوه وان للكافرين عذابا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 وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ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 البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضونه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً أَوْ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَأْتُوهُ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ الْأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ يَانْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِنْ تَهَاوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم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 لِيَهْلِكْ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا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 وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَعْدَآءُ إِذْ لَقِيتُم فِيهِمْ رُعْبًا فَأَنظِرُوا۟ حَتَّىٰ يُبَلِّغَ ٱللَّهُ أَمْرَهُۥ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ حَتَّىٰ أَمْرِنَا فَقَدْ BALَغُوا۟ غَايَتَهُمْ ۖ فَمَا يَئُونَنَّ إِلَّا كَمَا كَتَبَ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع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 وَإِذْزَيَنَ لَهُ مُ الشَّيْطَانُوا أَعْمَا لَهُم الشيطان أعمالهم وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُيَوْمَ مِنَ الناسَّاسِ وَإِنّ جَرُ لَكُمْ فَلَمَّ تَرَاءَةٍ فِي أَتَانِنَ كَ صَعَلَ عَقِبَيْهِ وَقَالَئِِّي بَلِي أُمِّكُمْ وَقَائِن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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتىَتَّ يُغَيير مَا بِآافُسِهٍِ وَأَنَّ اللهَّهَ سَمعٌ عَليم كَدَأ بِآالِ فِعَونَ وََّذينَ مِ قَبللِهِم كَذَّبُ بِآياتِ رَبِّهِم فَأَهْلَكْنَهُ بِذُنُوبِهِم وَأَغرَقَنَا آلَ فِ وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لَا يحب الخائمين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 قُوَّتٌ وَمِرْبَاطُ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعَدُّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وَأَنَّ يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 ما كان لنبي أن تكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب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 مِنَ الْأَشْرَاءِ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم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 مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولائك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم